اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين ومن ثناء الكيلان على الله تعالى قوله في بعض أحزابه بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد له الأسماء الحسنى الصفات العليا وله المثل الأعلى وله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ربنا آمنا بك وبأسماءك وصفاتك وما أنت به موصوف في علو ذاتك كما ينبغي لجلال وجهك وما أنت له أهل في عظيم ربوبيتك وكما هو اللائق بك في كمال ألوهيتك أمنا بك وبكتبك ورسولك وبمحمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وبما جاء به من عندك وعلى مرادك ومراد رسولك وكما تحب وترطى وعلى ما هو في علمك الأعلى يا عالم السر وأخفى يا قيوم الأرض والسماء يا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا غهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا رب الأرباب يا منزل الكتاب يا سريع العساب يا من إذا دعي أجاب يا رحيم يا رحمن يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لك الحمد وأنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا سمع يا بصير يا مؤيد يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو هو هو يا هو يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألستنا رتبة بذكرك فنفوسنا مطيعة لأمرك أقلوبنا مملوءة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا منعمة بقربك. ورزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك إنك على كل شيء قدير يا من لا يسكن قلب إلا بحبه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره يا من أنا سعباده الأبر وأولياءه المقربين الأخيار بمناجته وأسراره يا من أمات واحيا وأقصى وأدنى وعساد وعشقى وأضل وهدى وأفقر وأونى وعبلا بعافى وقد تراب قاضى كل مبّيع ملطفي تدبيره وسابق تقديره، ربي أي باب أقصط غير بابك، وأي جنابي أتوجه إليه غير جنابك؟ أنت العلي العظيم ولا حول ولا قوة لنا إلا بك ربي إلى من أقسط وأنت الرب المقسود وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الكرم والجود ربي حقيق عليه إلا أشتكي إلا إليك ولا زين علي ألا توكل إلا عليك يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضرون يا من لبسعي أطايه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأل السائل إلىه بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل يا من إليه رفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى يا من هو بالمنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا من له الدوام والبقاء يا من إذا تعي جاب يا سريع العساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب يا من غمر العباد فضله وعطاوه ووسع البرية جوده ونعمابه يا عظيم يا منان يا كريم يا رحمن يا صاحب الجود والإحسان والرحمة والغفران يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي ربي هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في المملكة إله غيرك فيرجاء أم هل كريم غيرك فيضلب منه العطاء أم هل سم جواد سواك فيسأل منه الفضل والنعماء أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى أثم من يحال العبد الفقير عليه أم هل ثم من تبسط الأكف وترفع الحاجات إليه فليس إلا كرمك وجودك يا من لا من منه إلا إليه يا من يجير ولا يجار عليه ربي إلى من أشكو حالتي وأنت العليم القدير أم بمن استنصر وأنت الولي الناصر أم بمن استغيث وأنت القوي الناظر أم إلى من التجيء وأنت الكريم الساتر أم من ذا الذي يجبر كسري وأنت للقلوب جابر أم من ذا الذي يغفر عظيم ذنبي وأنت الرحيم الغافر يا عالما بما في السرائر يا من هو المطلع على مكنون الطمائر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو الأول قبل كل شيء والآخر أسألك يا رب كل شيء مقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء يا من بيده ملكوت كل شيء يا من لا يطره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعذب عنه شيء ولا يؤده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء يا من هو آخذ بناصيتي كل شيء وبيده مقاليد كل شيء اصرف عني طر كل شيء وسهل لي كل شيء يا من هو فوق كل شيء ومحصي كل شيء ومبدئ كل شيء ومعيد كل شيء وعليم بكل شيء ومعيض بكل شيء وبصير بكل شيء وشهيد على كل شيء ورقيب على كل شيء ولطيف بكل شيء وخبير بكل شيء فمارث كل شيء وقائم على كل شيء اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك كل شيء وخوف كل شيء منك يغفر لي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير سبحان الله تسبيح يليق بجلال من له السبحات والحمد لله عمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده على جميع الحالات لا إله إلا الله توحيد محقق مخلص قلبه بحق اليقين من الشكوك والظنون والأوهام والشبوآت والله أكبر من أي يحاط ويدرك بل هو مدرك محيط بكل الجهاد ولا عول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رفيع الدرجاء إلهنا تعظمت على الكبراء والعظماء، فأنت الله الكبير العظيم. متكرمت على الفقراء والأغنياء، فأنت الله الغني الكريم. ومننت على الوصاة والطائعين بساعات رحمتك، فأنت الله الرحمن الرحيم. تعلم سرنا وجهرنا، فأنت أعلم. ولا مؤمنى منا فأنت العليم ولا تدبير للعبد مع تدبيرك ولا إرادة له مع مشيئتك وتقديرك لولا وجودك لما كانت المخلوقات ولولا حكمة صنعك لما عرفت المصنوعات خلقت الآدمية وبلوته بالحسنات والسيئات وأبرزته في هذه الدار لمعرفتك وحجبته عن باطن الأمر بظاهر المرئيات وكشفت لمن شئت عن سر التوحيد فبهذا شهيد الكون والتكوين والكائنات وأشهدته حظيرات قدسك ولطائف معاني سرك الباطن والظاهر بأنواع التجليات إلهنا أي كيد للشيطان وهو ضعيف مع واقتدارك وإيران على القلوب مع ظهور أنوارك إلهنا إذا عمرت قلبا أغمحل عنه كل شيطان وإذا عنيت بعبد لم يكن لأحد عليه سلطان اتصفت بالأعدية فأنت الله الموجود ونعدت نفسك بجلال الرب فأنت الله المعبود وغلصت أرواحا من اختصصت من طيق الأشباه إلى فضاء الشهود أنت الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء وكل شيء هادث هالكم مفقود لا موجود إلا بوجودك ولا حياة للأرواح إلا بشهودك أشرت إلى الأرواح فأجابت وكشفت عن القلوب فطابت وهني لهياك لأرواحها لك مجيبة ولقواليب قلوبنا فاهمة عنك منيبة. إلهنا طهر قلوبنا من التنسي لتكون محلا لتنزلات جودك وخلصنا من لوث الأغيار بخالص توحيدك حتى لا نشهد غيرك أفعالك وصفاتك وتجلى عظيم ذاتك فإنك أنت الله الواحد المانح الهادي القادر الفاتح إلهنا إن الخير كل بيدك وأن تواهبه ومعطيه وعلمه مغيب عن العبد لا يدري من أين يأتي وطريقه عليه مبهم مجهول لولا أنت دليله إليه وقائده وهاديه إله ناخذ بنواصينا إليه وأحسنه وتمه وخصصنا ما هو أوسعه وأعمه فإن الأكفة لا تبصد إلا للغني الكريم ولا تطلب الرحمة إلا من الغفور الرحيم وأنت المقصود الذي لا يتعداه مراد والكنز الذي لا حد له ولا نفاد إلهنا أعطنا فوق ما نعمله ولا يخطر ببال ويا من هو واهب كريم بالنوال مجيب السؤال فإنه لا مانع لما أعطيت ولا مغضي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مطلل لمن هديت ولا مقعد لمن أقمت ولا معذب لمن رحمت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا ينفع ذا منك قد أمرت ونهيت ولا قوة لنا على الطاعة ولا حول لنا عن المعصية إلا بك. فبقوتك يا الله على الطاعة قوينا وبحولك وقدرتك عن المعصية. جنبنا لنكون بأداب عبوديتك قائمين وبجلال عبوبيتك طائعين واجعل ألسنتنا لاهجة بذكرك وجوارحنا قائمة من شكرك ونفوسنا سامعة مطيعة لأملك إلهنا ما حيلة العبد وأنت قويده. وما وصوله وأنت تبعده هل الحركات والسكنات إلا بإذنك ومقلب العبد ومثواه إلا بعلمك إله نجعل حركاتنا بك وسكوتنا لك وأقطع جميعها توجهاتنا بالتوجه إليك واجعل اعتمادنا في كل الأمور عليك فمبدأ الأمر منك وهو راجع إليك إلى هنا أمرت طاعت ونهيت عن المعصية وقد سبق تقديرهما والعبد في قبضة تصريفك زمامه في يدك تقوده إلى أيهما شئت وقلبه بين إصبعين من أصابعك تقلبه كيف شئت إلى أنا فثبت قلوبنا على ما أمرت وجنبنا عما عنه نهيت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا إله إلا أنت خلقت الخلق قسمين وفرقتهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير هذا حكمك بما قد سبق به علمك فهنيئا فهنيئا لمن سبقت له منك وفريق في السعير هذا حكمك بما قد سبق به علمك فهنيئا لمن سبقت له منك العناية فاز بالقرب والرعاية فحكمك عدل وسرك غامض في هذا الخلق وما ندري ما بنا. تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبالضياء سناء نورك العظيم وبتتقيق تحقيق علمك يا عليم أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والعكمة ما نجد بالحس والمشاهدة برده حتى لا ننساك ولا ناصيك أبدا وكلنا سمعوا وبصروا وقلبا ويدا ومعيدا يا مغيث يا مجيب يا سميع يا بصير يا خبير اللهم إنا نسألك بجواب عسرار أسمائك ولطاي في مظاهر صفاتك وقدمي وجود ذاتك أن تنور قلوبنا بنور هدايتك وأن تلهمنا حبا معرفتك وأن تستر علينا بستر حمايتك وانت تجعل أنسنا بك وشوقنا إليك وخوفنا منك حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نخشى أحدا سواك اللهم ارزقنا الاعتماد عليك والانقياد إليك والحب فيك والقرب منك والأدب معك أنت نور السماوات والأرض عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماوك وعظم شانك ولا إله غيرك أقصتني السيئات من جودك وكرمك وألقتني الحسنات بين عفك ومغفرتك إن رجائلا ينقطع أنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني منك وإن أطعتك إلهي لا أستطيع حولاً عم عصيتك إلا بعسمتك ولا قوة لي على الطاعة إلا بتوفيقك من هو في قبضة قارك كيف لا يخاف من هو في دائرة حكمك أين يذهب يا إلهي أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على المخلوقين وأنت رحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الفضل والإحسان يا الله يا ذا الرحمة والغفران يا الله ذا العظمة والسلطان يا الله يا ذا العز والبرهان يا الله يا ذا الجلال والإكرام وسعت كل لا شيء الرحمة وعلماء، فجد بفضلك وإحسانك علينا من وحلما. يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل يا ذا النوال والنعم يا ذا الجود والكرم يا عظيم يا ذا العرش العظيم نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من أسعدته ورحمته اللهمته أن يدعوك به أن تقسم لنا من الرحمة والمغفرة ما تصلح به شأننا كله وأن تحينا حياة ضيبة يا جامع يا من لا يمنعه من العطاء مانع يا معطي النوال قبل السؤال اللهم إني عبدك وأبن عبدك جميع الخلق مقهورون بقهر قدرتك ونواصيهم في يدك وقلوبهم في قبضتك ومفاتيحهم عندك لا تتحرك ذرة إلا بعلمك وإذنك ليس معك مدبر في الخلق ولا شريك لك في الملك يا إله الأولين والآخرين يا من له الخلق والأمر يا من بيده العسر واليسر يا من إليه تصير الأمور يا من هو الغفور الشكور يا من أمره بين الكاف والنون يا من بيده الحركات والسكون يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام